الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجا وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة فراءوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الانعام بنعمه الايمان والاسلام من خصنا بخير من قد ارسل وخير من حاز المقامات العلا محمد سيد كل مقتفى العربي الهاشمي المصطفى صلى عليه الله ما دام الحجاء يخوض من بحر المعاني لججا واله وصحبه ذوي الهدى من شبه بانجم في الاهتداء وبعد فالمنطق للجنان نسبته كالنحو لللسان فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء فهاك من اصوله قواعدا تجمع من فنونه فوائدا سميته بالسلم المرونقي يرقى به سماء علم المنطق والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم ليس قالصا وأن يكون نافعا للمبتدي به إلى المطولات يهتدي فصل في جواز الاشتغال به والخلف في جواز الاشتغال به, به على ثلاثة اقوال فابن الصلاح والنواوي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب أنواع العلم الحادث إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق نوسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظري محتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصلا بحجة يعرف عند العقلاء أنواع الدلالة الوضعية دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم فصل في مباحث الألفاظ مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا وهو على قسمين اعني المفرداء كلي جزئي حيث وجدا فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي واولا للذات إن فيها اندرج فانسبه او لعارض إذا خرج والكليات خمسة دون انتقاص جنس وفصل عرض نوع وخاص وأول ثلاثة بلا شطط جنس قريب أو بعيد أو وسط فصل في نسبة الألفاظ للمعاني ونسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تواطئ تشاككم تخالف والاشتراك عكسه الترادف واللفظ إما طلب أو خبر وأول ثلاثة ستذكر أمر مع استعلاء وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقعا فصل في بيان الكل والكلية والجزء والجزئية الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما والحكم للبعض هو الجزئيه والجزء معرفته جليه فصل في المعرفات معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم فالحد بالجنس وفصل وقعا والرسم بالجنس وخاصه مع وناقص الحد بفصل او معا جنس بعيد لا قريب وقعا وناقص الرسم بخاصه فقط او مع جنس ابعد قد ارتبط وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف اشهرا وشرط كل ان يراموا الطردا منعكسا وظاهرا لا ابعد ولا مساويا ولا تجوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من القرينة خلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فجر ما رووا باب في القضايا وأحكامها ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا ثم القضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني كلية شخصية والأول إما مسور وإما مهمل والسور كليا وجزئيا يرى وأربع اقسامه حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس بعض أو شبه جلاء وكلها موجبة أو سالبة فهي إذا إلى الثمان آيبة والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بالسوية وإن على التعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم ايضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزآهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب التلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجب التنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما مانع جمع أو خلو أوهما وهو الحقيقي الأخص فعلما فصر في التناقض تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بالكيف أن تبدله وإن تكن محصوره بالسور فانقض بضد سورها المذكوري فإن تكن موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية وإن تكن سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية فصل في العكس المستوي العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم إلا الموجبة الكلية فعوضها الموجبة الجزئية والعكس لازم لغير ما وجدت به اجتماع الخستين فاقتصد ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة جزئية والعكس في مرتب بالطبع وليس في مرتب بالوضع باب في القياس إن القياس من قضايا صورا مستلزما بالذات قولا اخرا ثم القياس عندهم قسمان فمنهما يدعى بالاقتران وهو الذي دل على النتيجه بقوة واختص بالحملية فإن ترد تركيبه فركبا مقدماته على ما وجبا ورتب المقدمات وانظرا صحيحها من فاسد مختبرا فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي وما من المقدمات صغرى فيجب اندراجها في الكبرى وذات حد أصغر صغراهما وذات حد أكبر كبراهما وأصغر فذاك اندراج ووسط يلغى لدى الانتاج فاصنف في الاشكال الشكل عند هؤلاء الناس يطلق عن قضيتي قياسي من غير أن تعتبر الأسوار إذ ذاك بالضرب له يشار وللمقدمات أشكال فقط أربعة بحسب الحد والوسط حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل أول ويدرى وحمله في الكل ثانيا عرف ووضعه في الكل ثالثا ألف ورابع الأشكال عكس الاول وهي على الترتيب في التكمل فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه والثاني أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع والثالث الايجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما ورابع عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها يستدين صغراهما موجبة جزئية كبراهما سالبة كلية فمنتج لأول أربعة كالثان ثم ثالث فستة ورابع بخمسة قد انتجا وغير ما ذكرته لن ينتجا وتتبع النتيجة الاخست من تلك المقدمات هكذا سكن وهذه الأشكال بالحملين مختصة وليس بالشرطي والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما فصل في الاستثناء ومنهما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة فإن يكن الشرط ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع تال رفع أول ولا يلزم في عكسهما لمن جلا وإن يكن منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعكس كذا وذاك في الأخص ثم إن يكن مانع جمع فبوضع ذا زك رفع لذاك دون عكس وإذا مانع رفع كان فهو عكس ذا القياس ومنهما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا فركبنه إن ترد أن تعلمه وقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إله لما جرى متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سواء وإن بجزء على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل وعكسه يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل أقسام الحجة وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية خطابة شعر وبرهان جدل وخامس سفسطة نلت الأمل أجلها البرهان ما أُلِف من مقدمات باليقين تقتر من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدسيات ومحسوسات فتلك جملة اليقينيات وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي عقلي أو عادي او تولد أو واجب والأول المؤيد خاتمة وخطأ البرهان حيث وجدا في مادة أو صورة فالمبتدا في اللفظ كاشتراك أو كجعلذا تباين مثل الرديف مأخذا وفي المعاني لالتباس الكاذبة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 قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق نظمه العبد الذليل المفتقر لرحمة المولى العظيم المقتدر الاخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه المنان مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب وأن يثيبنا بجنة العلا فانه أكرم من تفضل وكن أخيل للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا وأصلح الفساد بالتأملي وإن بديهة فلا تبدلي اذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي ولبني إحدى وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة لا سيما في عاشر القرون للجهل والفساد والفتون وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم في سنة إحدى وأربعين من بعد تسعة من المئين ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدا وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة ما قطعت شمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجا